وتصر في الذئاب آيات لقوم يعقلون.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 أخذها خزواء أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا متقدوا من دون الله أو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 من عمل صَالِحًا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم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 إِنَّ رَبَّكَ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظانمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدوء ورحمة لقوم يقون أم حسب الذين جت رحستي أن يجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أم حياهم ومماتهم ساء ما يحكمون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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا إِلَّا أَن قَالُوا اتُوبِآ بِآبَائِنَا كنتم صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ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 هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنصف ما كنتم تعملون